بي. قال الله يا عيسى بن مريم اتفرني حمسي عليك وعلى وعدتك إذ أيتك بروش القدس إذ أيتك بروش القدس تتللل الناس في المهد وكهلق وإذ علمتك الكتاب والخسمة وَإِذْ تخلق مِنَ الطِّينِ كَيَاخِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَسَأُخْرِجُ فِيهَا سَكَانًا طيرا طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُغْرِقُ الْأَسْمَنَ طبيبي بِإِذْنِي تخرج الموتى الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ بَنِي جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم ان هذا وإذ من فشر في واذا وحي الى الحواريين ان قالوا تطيع ربك أن ينسل علينا مائدة من السماء قالت إن نريد أن نأكل منها ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم الله ربنا أنت علينا إذا من السماء تكون لنا دكون لنا عيسى وآية منه وَمَا إِنَّ خَيْرَ رَاجٍ أَنَّ اللَّهَ مُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ فَمَن يَصْبِرْ بَعْدَ مِنكُم فَسَيُوَفِّهِ وإذ قال الله يا قيس بن مرسل أنت قلت لي أن تستخذوني وأمني وإذا أهل من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحق كنت تعلم ما في نفسي ولا أحلم ما في نفسي إن كانت علام ما قلت لهم إلا ما أمرت به أن الله ربي وربكم وكنت علي شهيدا شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء وشهيد إن تحكيبهم فإنهم العبادج وإن تحكيبهم فإن تحكيب كانت العزيز الحكيب فَيَقُومُ لَهُمْ جَدٌّ لَنْ تَجْرِيَ سِحْرِيَ الأَنْهَارُ فَالْتِفِتْ لَنَا أَبَدَا رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَضُوا ذَلِكَ الْفَهْمُ الْعَظِيمُ مَنْ لَيْسَ يَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُم وَهُوَ عَلَى Niech